بسم في الرحمن الرحيم في رق يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تتذبون أفسحر هذا أم أنتم لا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 وَاخْتَلَفُوا فِي السَّكِينَةِ يَسْتَبِقُونَ يَتَنَازَعُونَ فِي جَنَّتِ سَلَامٍ فِيهَا نَسِيمٌ وَشَجَرٌ عَلَيْهَا تَسِيرُ رُطَبٌ وَأَلْيَانٌ يُرِيدُونَ أَن مؤلؤ مسنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فعنوا إنا كنا noi veniamo da te merza مير طولون شاعوا متى الضف بي بالمنون من ترصوا ان من من المتضفين ان تتمهم كناموا بلا ذا كان مقام قَوْلًا مَن لَّهُ أَن يَكُوبَ بِخَدِيفٍ كَذِبٍ إِن يَدْعُونَ إِلَّا وَحْدَهُ أَن خلقوا من غير إذن إن الله هو أن فضَّل السماء والأرض بل لا يوقنون أن عندهم خذائن ربك أن هم المسيطرون أن لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ان الله البديع والقدير ان تسفر ذنوبكم فغفر لكم ما سرون ان ندب من غيب فمن يطول ان يريد لكذا ليدينك طوب من أن لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن السماء سافقا يكونوا سحاب ملكون أولاك يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينطرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك